واعوذ بك من شر ما استعادك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنة والنجاه من النار رواه الحاكم وقال حديث صحيح على شرط مسلم نحن نحن نرى في بيان فضل الدعاء وما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يلحوظ او يامر ذلك فمنه حديث حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسه وفي روايه وقني شر نفسه الهمني رشدي يعني اجعلني موفقا للرشد والرشد ضد الغي والغي هو المعارف والشر والفساد والإنسان إذا وفق للرشد فانه موفق وهذا هو غاية المؤمنين الذين يقولون الذين قال الله عنهم ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فهذا هو الرشد ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ساله العباس عن شيء يدعو الله به فقال يقول اللهم اني اسالك العافيه ثم جاءه بعد ايام فساله فقال قل اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والواخر والعافيه هي السلام من كل شر واذا وفقك الله لها وعافاك من كل شر يشمل الابداع والقلوع والاهواء وغيرها فانت في خير ومن ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب هذا الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك وسبق لنا أنه يدعو بيدالد. دعاء اخر مقارب له الله. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك فاذا جمعت بينهما وقلت اللهم مقلب القلوب كبت قلبي على طاعتك اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك كان هذا خير ومن ذلك أيضا هذا الدعاء الذي اثر عن داود عليه الصلاة والسلام اللهم أن يسلك حبك وحب من يحبك والعمل والعمل والعمل, والعمل الذي الذي يقربني إلى حبك هذا أيضا من الألعابية المهمة إذا أحبك الله واحببت من أحبه الله كنت من أولياء وكذلك احببت العمل الذي يحبه الله عز وجل فهذا أيضا من الدعاء الذي ينبغي الإنسان أن يلزمه دائما فإن حب الله عز وجل هو الغاية كما قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني وحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن ذلك أيضا اللهم إني أسلت العديمة على الرشرة والسلامة من الاثم والغنمه من كل بر واسالك الفوز بالجنة والنجاة من النار إلى ذلك من الحديث التي ذكرها المؤلف، وقد سبق لنا اننا أرشادناكم أو أننا قلنا لكم لو تكتبونها من الكتاب وتقرؤونها لان حزبها في هذا الوقت قد يكون صعبا على الانسان لكن اذا اخذها وصار يحفظها شيئا فشيئا هان عليه والله موفق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل الدعاء بظهر الغيب قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وقال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يطوم الحساب عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل رواه مسلم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل رواه مسلم قال نولك رحمه الله في كتابه الصالحين باب فضل الدعاء بظهر الغيب يعني الدعاء لأخيه بظهر الغيب أي في حال غيبته وذلك أن التعاع بظهر الغيب يدن دلالة واضحة على صدق الجمال لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا دعوت لأخيك بظهر الغيب بدون وصية منه كان هذا يليل على محبتك إياه وأنك تحب لما الخير ما تحبه لنفسك ثم استدل المال رحمه الله بثلاث آيات من كتاب الله منها قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فأمر الله نبيه أن يستغفر لذنبه وأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات وما أكثر الحديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستغفر لذنبه ونحن نعلم أنه يستغفر للمؤمنين أيضا لأنه أمر بذلك ومعنى الثغف لذنبه يعني أطلق المغفرة إن الله عز وجل أن يغذر دنبه ستر الدم والتجاوز عنه لأن هذا, لأن هذا هو الذي يدل عليه الاشتقاء فإنه مشتق من المغفر وهو وقايه الرأس بالبيضة المعروفة توضع على الرأس عند القتال فتقين من السهام وتسره ومن ذلك أيضا قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا قلنا وليقواننا الذين سبقون بالإيمان وهؤلاء هم الصنف الثالث من الأصناف الثلاثة الذين قال الله تعالى فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله ؤلاء هم المصدقون فوصفهم الله بالهجرة والنصرة والنصره الصف الثاني والذين تطوعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوقش نفسه فاولئك هم المفتقون وهؤلاء الانصار انصار المدينه والصنف الثالث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 فقول وللمؤمنين هذا دعاء للمؤمنين بظهر الغيب إذن الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب من طرق الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن سبيل الرسل ومن ذلك أننا نحن في صلاة ندعو لإخواننا بظهر الغيب كلنا يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وهذا دعاء وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم إذا قلتم ذلك فقا سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض فأني أقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو دعاء لاخوانك بظهر الغيب ثم لك المؤلم حديثا بالدرجة بلاقضي أن الإنسان إذا لا دعوه لأخيك بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل يعني لك بمثل ذلك فالملك يؤمن على دعائك إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب ويقول لك مثله وهذا يدل على قبيلة شهادة لكن هذا في من لم يطلب منك أن تدعو له أما من طلب منك أن تدعو له فدعوت له فهذا كأنه شاهد لأنه يسمع كلامك لأنه هو الذي طلب منك لكن إذا دعوت له بظاهر الغيب بدون أن يخبر بدون أن يطلب منك فهذا هو الذي فيه الأجر وفيه الفضل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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع اليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم قواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقض ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكسروا الدعاء رواه مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الله بن الله بن عبد الله بن عبد الله الله الله الله إذا صنع إليك الإنسان معروفا بمال أو مساعدة أو علم أو جاه يعني توجه لك أو هير ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن مكافئ من صنع المعروف فقال من صنع إليكم معروفا فكافئوه والمكافئة تكون بحسب الحال من الناس من مكافأته أن تعطيه مثل ما أعطاك أو أكثر ومن الناس من مكافأته أن تدعو له ولا يرضى أن تكفأه بالناس فإنما فإن الإنسان الكبير الذي عنده أموال كبيرة وله جاءهم وشرفوا في قومه إذا أهدأ إليك شيئا فأعطيته مثل ما أهدأ إليك فرعى في ذلك قصورا في حقه. لكن مثل هذا أدعو الله له فإن لم تجلوا ما ستأتونه فادعوا حتى تروا أنهم قد كابعتمون ومن ذلك أن تقول له جزاك الله خيرا إذا أعطاك شيئا أو نفعك بشيء فقل جزاك الله خيرا فقد برعت السنة وذلك لأن الله تعالى إذا جزاه خيرا كان ذلك سعادة له في الدنيا وفي الاخره وأما الحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعو على انفسكم ولا على اولادكم ولا على اموالكم فانه ربما يصادف ساعه اجابه فتجاب فهذا يقع كثيرا عند الغضب اذا غضب الانسان ربما يدعو على نفسه وربما يدعو على ولده فيقول مثلا قتلك الله قاتلك الله ذاك الله وما اشبه ذلك حتى ان بعضهم يدعو على ولده باللعنه نسال الله العالم. وكذلك بعض الناس يدعو على اهله على زوجته على اخته بل ربما دعاه على امه والعياذ بالله مع الغضب وكذلك ايضا يدعو على ماله يقول مثلا تجاره تختلف عليه يقول الله لا يبارك فيك هذه السياره وهذه الدار وما وماشي هذا كل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ندعو عليه لأنه ربما يصادف ساعة إجابة وإذا صادف ساعة إجابة فإنه يستجاب إذا قلت مثلا الولد تعال قاتلك الله ليش تقول كذا وكذا ربما تصادف ساعة إجابة تعال الله لا يوفقك الله لا يردحك الله لا يصلح كل هذا حرام لا يدعو لانه ربما صار الساعه الاجابه كذلك المال المال اللي يتعاكس عليك السيارة السياره او الشغل في البيت او غير ذلك لا تدعو عليك لا تقول ارض الدائبه لتغشي هذا قل اللهم يسر الامر اللهم سهل حتى يحصل التسجيل والتيسير أما حديث ابي هريره ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه ساجد فأكثر من الدعاء الإنسان إذا كان يدعو الله تعالى فإنه قريب من الله والله تعالى قريب منه كما قالت الله وعلا وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إلى دعاء فليستجيبوني وليؤمنوا بي لأنهم يرسلوني أقرب ما, تكون ما يكون الانسان من ربه إذا كان ساجدا وذلك لأن في السجود كمال صدوع لله عز وجل لأنك تضع أشرف اعضائك وأعلى اعضائك تضعها في الأسفل في موضع الأقدام تعظيما للرب عز وجل فيأف الله تعالى يقرب منك في هذه الحال وأنت تقرب من ربك فأكثر من الدعاء أكثر من الدعاء في السجود إذا كنت ساجدا في فريضه أو نافلا أكثر من الدعاء في أمور الدنيا وفي أمور الأخضر كله, كله خير حتى لو كان في أمور الدنيا تدعو الله وأن تستاجد فهو خير لأن الدعاء نفسه عباده لو قلت ماذا اللهم كسر مالي اللهم هيئ لي سفر جميلا اللهم هيئ لي سيارة مريحة وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به ولو كان في الفريضه اللهم اغفق لي ولو لأن الدعاء عبادة أي شيء تدعو الله إياه فإنه عبادة أي شيء حتى جاء الحديث ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعليه شراك نعلي شغاك ما هو شيء زهيد تسأل لا كل شيء لأن كل شيء تدعو الله فهو عبادة ذلك ثم أعلم أنك إذا تعالت الله فأنت رابح بكل حال لأنه إما أن يوضيك ما تسأل أو يصف عنك من السوء ما هو اعظم أو يتخذ ذلك لك عند الله يوم القيامة أجرا فمن دع الله تعالى فإنه لا يخيب فأكثر من الدعاء أكثر من دعاء الله أكثر من الاستغطاء الله والتوبة إليه فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنه ليغان على قلبي وإني لأسدر الله وأتوب إليه مئة مرة وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر استغفر الله وسبني 100 مره لا لا هذا في اليوم وهو يسير يعني تقول استغفر الله واتوب اليه تخلص 100 مره خلال عشر دقائق فقط الامر بسيط تحصل على خير وعلى الاقتداء بالرسول عليه الصلاه والسلام اللهم اكف نعم لا هذا الرسول فقط بسم الله الرحمن الرحيم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 قد دعوت ربي فلم يستجب لي متفق عليه وفي رواية لمسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعه رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر من يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء وعن ابي امامه رضي الله عنه نعم نعم في هذا الحديث في باب آداب الدعاء عن ابي هريره رضي عن رح. الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يعني ان الانسان حري أن يستجيب الله دعاءه إلا إذا عجل ومعنى العجل كالفرع النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم بأنه يقول دعوت ودعوت فلم أرى من يستجيب لي فحين يدب يستحسب الدعاء وهذا من جهل الإنسان لأن الله سبحانه وتعالى لا يمنع كما دعوته به إلا لحكمه أو وجود ما يمنع من وجوده بالدعاء من إجابة الدعاء ولكن إذا دعوك الله فدعو الله تعالى وانت مغلق للرجاء على الياس حتى يحقق الله لك ما تريد ثم إن اعطاك الله ما سالت فهذا مطلوب وان لم يطيك ما سالت فإنه يسفع عنك من البلاء اكثر وعنت لا تريد او يدخر ذلك لك عند الله يوم القيامه فلا تياس ولا تستحسر اذن ما دامت سواه عباده فلماذا لا تكثر منه اقسم منه استجاب الله لك ام لم ولا تستحسر ولا تطيع الظن بالله عز وجل فان الله تعالى حكيم يقول الله تعالى عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم نسال الله يوفقنا ويعيك بما يحب ويرضى سبحان الله سبحان الله سبحان الله يا الى الرمان يا رب العالمين اللهم سبحانك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب في مسائل من الدعاء عن ابي امامه رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي الدعاء اسمع قال جوف الليل الاخر ودبر الصلوات المكتوبات رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن عباده بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا أساه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم او قطيعة رحم فقال رجل من القوم إذا نكشر قال الله أكثر رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح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 لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم متفق عليه في بقية الحديث جماعة النووي رحمه الله في كتابه الصالحين منها الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم سئل إلى أجل سعاء يعني اي سعاء أقرب اجابه فقال جوف الليل وادبار الصلوات المكتوبه جوف الليل الآخر يعني آخر الليل وذلك أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين عبقى ثلوث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فأعطيه من يستغفرني فاغفر له فينبغي للانسان ان للدعاء في هذا الجزء من الليل رجاء الاجابه الثاني ادبار الصلوات المكتوبات وادبار الصلوات يعني اواخرها وهذا قد ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر التشهد ثم قال بعد ذلك ثم يتغير من الدعاء ما شاء وليس المراد في أدبار الصلوات ما بعد السلام لان ما بعد السلام الصلوات ليس محل دعاء إنما هو محل ذكر لقول الاي سالا فاذا قبلت المصليات اذكر الله قياما وقرود وعلى جنود ولكن المراد في أذبار الصلوات المكتوبه أواخر اواخر الصلوات المكتوبه ثم ذكر مؤلف حديث ابي امامه رضي الله عنه انه ما من مسلم يدعو الله تعالى بشيء الا اعطاه ما ساله او صرف عنه من السوء نزل ذلك او ادخر له اجرها عنده يوم القيامه وقد سبق لنا هذا وبينا انه لا يخيب ما سال الله بل لا بد ان يحصل له واحد من هذه الامور الثلاثه إلا أن يدعو بإذن أي بشيء محرم فإنه لا يستجاب له لأن الدعاء بالإذن ظلم وقد قال الله تعالى إنه لا يفلح الظالمين وأما الحديث الأخير فهو في دعاء الكرب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش, الكريم رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم فهذه الكلمات اذا قالها الانسان عند الكرب كان سببا لتفريج كربه والله موفق اللهم <تصفيق> لا <تصفيق>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 لهم المشرّف في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تضليل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. قال مالك رحمه الله تعالى محي الدين النووي في كتابه رياض الصالحين. باب كرامات الاولياء وفضلهم الكرامة هي كل امر خارق للعاده يظهره الله سبحانه وتعالى على يد متبع الرسول هذه الكرامة يعني امر غير معتاد يظهره الله على يد متبع الرسول اما تكريما له وإما نصرة للحق وهي ثابتة عن الكرامات ثابتة بالكتاب الكتاب والسنة والواقع ولكن من هم الأولياء الأولياء الأولياء هم من... من بينهم الله في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم الاولياء جمعوا بين الايمان والتقوى وليس اولياء الله الذين يدعون هذه يدعون انهم اولياء وهم من اعدائه كما يفعل في بعض البلاد ياتي الرجل يدعي أنه ولي وهو عاصم فاسق يدعو الناس إلى أن يعبدوه ويطيعوه في كل شيء ويدعي أن الله قد أحل له كل شيء حتى المحرمات أحلها الله له لأنه بلغ الغاية هؤلاء ليسوا بأولياء الله هؤلاء أعداء الله ولي الله المؤمن التقي كما في هذه الآية الكريمه هذا التقى المؤلف الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون وسيذكر المعلم رحمه الله الايات والاحاديث الداله على ذلك والواقع ايضا والفرق بين الايه ايه النبي وكرامة الولي وشعوذة العدو الفرق بينهما أن آية النبي أمر خالق للعادة يظهره الله تعالى على يد النبي تأييداً له وتصديقاً له مثل إحياء عيسى للموت عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يحيي الموت بل يخرجه من القبور بعد الدفن كما قال الله تعالى وهي تخرج الموتى بإذنه فيقف على القبر ويجر صاحبه فيخرج من قبره حي يبرئ الأكمه والأضر يخلق من الطين على صورة الطير يعني يصنع شيئا كصورة الطير ثم ينفق فيه فيكون طائراً بإن الله يطير من بين يديه كان بالأول قينا، فإذا نفق فيه طار هذا أيضاً من آيات الله فآيات الأنبياء هي أمور خارقه للعادة يظهرها الله تعالى التأييد لهم. كرمات الأولياء أمور خارقه للعادة لكنها لا تكون للأنبياء بل تكون لمتبع الأنبياء من ذلك مثلا ما جرى لمريم اجاها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسجا منسيا فناداها من تحتها الا تحتني قد جعل ربك في جذعك وهزني وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا بنجلي هذه من آية الكرامة لمريم امرأة في المخاض تحت, تحت نخلة فهز الجذع وهز الجذع ليس بالهيئة هز الرائس ممكن بعد النخلة لكن هز الجذع صعب تهز الجذع ثم يتساقط الرطب من النخلة جنيا يعني كأنه مخوف الخرب ما يتفرص إذا نزل في الأرض او يفسد حال من ايات الله وكذلك ما حصل لها من الحمل والولادة كله من آيات الله عز وجل كرامة الله كما قال تعالى وجعلناها وابنها آية للعالمين أما الثالث الذي يخرجه الله يظهره الله على يد المشعوذين الذين يستخدمون الجن يظهر الله عز وجل على ايديهم فتنة لهم وفتنة بهم فانه يوجد من الناس من يأتي بأشياء خارقة للعادة لكنه ليس وليا فنقول كرامه ومعلوما أن ايضا أنه ليس نبي لأنه لا نبي بعد محمد إذا فهنا من الشياطين الأمر الرابع ما يكون خارقا للعاده يظهره الله سبحانه وتعالى على يد الكاذب تكريبا له مثل ما يذكر عن مسيلم الكذاب مسيلم رجل قد هو في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه نبي وتبعه من تبعه من الناس وفي يوم من الايام أتاه قوم اهل حر يشكون اليه ان بئرهم قد غار ماءها ولم يبق فيه الا القليل فطلبوا منه أن ياتي على البئر ويمت فيه مزيقه لعله يعود الماء ففعل فاعطوه أن فتمضمض به ثم مجهوا في البئر وكان في البئر شيء من الماء ولما مجهوا في البئر غار الماء كله ما بقي شيء هذا لا شك انه ايه يعني خارج للعاده لكن الله تعالى جعله اهانه لهذا الرجل الكذاب و اظهارا لكذبه فهذه اربعه اشياء ايات النبي وكرامه الولي وشعاعه المشعوذ واهانه الكاذب المفترى كلها امور خارقه للعاده لكن تختلف في من اظهر الله من أظهر الله علي يديه الله علايته وياتي ان شاء الله القران على الايات التي ذكرها المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم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 واذا غربت تقرضهم, تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه منه. الآية. من الايه سنعرف ان الكلام على كرامات الاولياء وانها اي الكرامات كل امر خارق للعاده يعني ما يخرج عن العاده يظهر الله تعالى على يد الولي تكريما له او او نسخه لدين الله وذكرنا ان هناك ايات وهناك شعوذة وهناك اهانات أربعة اشياء كلها تخرج عن العاده وبيناها فيما سبق وعلم ان كل كرامه لولي فهي ايه للنبي الذي اتبعه لأن هذا الولي الذي اتبع هذا النبي إذا أكرم بكرامة فهي شهادة من الله تعالى على صحة طريقته وعلى صحة الشرع الذي اتبعه ولهذا نقول كل كرامة الدول فهي معجزة أو فهي آية للنبي الذي اتبعه ثم ذكر المؤلف آيات فيها كرامات منها قول الله تعالى كلما دخل عليها زكريا المصراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان نالت هذا فارق هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء غير حساب مريم ابنه عمران هي نذرتها امها قالت ربي اني نذرت لك ما في بطني محرر فتقبل مني إنك أن تستمع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنت وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها ذكري المحراب وجد عندها رزق قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بأنه حساب فذكريا إذا دخل على مريم المحراب أي مكان صلاتها قال وجد عندها رزق. أي وجد عندها طعامه لم تجد العادة بوجوده. فيقول أن لك هذا من جاء به قالت هو من عند الله لم تقل جاء به فلان أو فلان بل هو من عند الله عز وجل والله تعالى قال كل شيء قديم يأتي, يأتي بها من عنده لا من لا من تأي بشر ولكنه من عند الله إن الله يرفق من يشاء وبأيدي حساء وعندئذ دعا ذكريا ربه وكان قد بلغه الكبر ولم يأتي لأولاد فقال إن الله على كل شيء قديم واستدل بقدرة الله الذي جاء بهذا الرزق إلى مريم بدون سبب بشري استدل بذلك على كمال قدرة الله فدعى ربه أن يأتيه ولد فجاءه الولد وفيها أيضا كرامات لذلك فمريم رضي الله عنها لها كرامات منها هذه المساله رزقها ياتيها من عند الله لا يشترى من السوق ولا أتي به فلان ولا فلان من عند الله وكذلك ما ذكماه في الامس حين اجاءها أجأ المخاض الى جمع النخلة فقالت يا ليتني استقبل قبل هذا وكنت نفسي المنسيه وسبق الكلام على هذا ومن الكرامات ايضا ما وقع لأصحاب الكهف اصحاب الكهف والكهف هو غار في الجبل غار فسيح في الجبل وكان هؤلاء القوم سبعة رجال رأوا ما عليه أهل, أهل بلدتهم من الشرك والكفر ولم نعضوا بذلك فاعتذلوا قومهم وهاجروا من بلدهم لأنها بلد شرف كفر فاعتزلوا قومهم ولجأوا إلى غار كما قال الله تبارك وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ فاموا. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شبرنا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه الهه لولا يعفون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف يعني لما اعتزلتموهم وشركهم امروا ان ياووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم من فقر فاووا إلى الكاس الكاس كما قلنا غار جبل ذهبوا إليه وهذا الغار وجهوا الى الشمال الشرقي بحيث الشمس ما تدخل عليه لا اول النهار ولا اخر يسره الله لهم لان الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ويلفها ويحرجوا يريدون وجه الله فيسر الله امره اووا الى الكهف والقى الله عليهم النوم قال الله تعالى مبينا هذا وترى الشمس اذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين واذا غرضت تقريضهم ذات الشمال يعني ما تدخل عليهم دخولا كاملا يصيبهم الحرب لكن تقرضه شيء تسير يأتيه من الشمس لأجل أن لا يتبخر الغار يدخل عليه من الشمس بقدر الحاجة فقط وإذا غربت وهم في فجوة منه في مكان مستفع كما جاء في الحديث كلما أتى فجوة النص أي شيء مستفع هم في مكان يبتسلح من الغار ذلك من آيات الله أن يسلل الله لهم هذا المكان لما دخلوا في هذا المكان آمنين متوكلين على الله عز وجل مفوضين امرهم اليه القى الله عليهم النوم فناموا تمناموا يوما أو يومين أو ثلاثة لا ناموا ثلاثمائة سنين ثلاثمائة سنة وثلاثمائة وهم نائمون ثلاثمائة وثلاثم سنوات لا يستيقظون من حر ولا برد ولا جوع ولا عطش هذا من كفامة الله هل يبقى الواحد منا ثلاثه أيام نائما لا يجوه ولا يعطش ولا يحتر ولا يبرد لا هؤلاء بقوا ثلاث مئة سنة وتسعة سنين، في كافهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعة. بقوا في هذا، يقول الله عز وجل، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. الله عز وجل هو الذي يقلبهم. ليش ما قال يتقلبون؟ ما قال يتقلبون ذات اليمين والشمال؟ قال نقلبهم. أتذرون لماذا؟ لأن, النا... لأن النائم لا بعد له. مفهو هو القلق حتى لو فعل ذلك المفهد نقلبه ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط عند الباب يحلصهم بإذن الله عز وجل وإنما قلبهم الله تعالى لأنهم لو بقوا هذه المده الطويلة على جنب واحد لفسد الدم ولم يتحرر لكن يقلبون لا في ولا في الشمال إذا رأهم الإنسان حسبهم أيقاظ يعني ما ما على وصيف وجه وجه الناج اليرام يقول هذا لا أيقاظ وهم رخوت نائمون وعلق الله عليهم المحابسة العظيمة لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا سبحان الله لا لوليت منهم فرارا ببدنك ولا ملئت رعبا بقلبك القلب يفسى والبدن لو لوليت منهم فرارا لأن لا احد أحد حولهم فيوقظهم ولكن الله عز وجل أكرمهم بهذا وكرمات أصحاب الكهف كثيره نقتصر منها على هذا ونذكر إن شاء الله باقي في درس آخر نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من اوليائه المكرمين إنه على كل شيء قدير.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 عده ايات تشتمل على كرامات من الاولياء ومنها قصه اصحاب كهف، وكانوا فتية امنوا بالله واعتذروا قومهم وخرجوا من بلده فهيا الله لهم كهفا يعني غارا واسعا في الجبل فدخلوا فيه فالقى الله عليهم النوم تناموا ثلاثة مئة, مئة سنة وشفة سنين وهم نيام لم يحتاجوا إلى أب ولا سر ولم تتأثر على وكان الله تعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وهذه من كرامات،, من كرامات الله لهم أن الله تعالى هيأ لهم مقرا آمن حتى ان الله يقول لو اطلعت عليهم لا منهم فرارا ولا ولا منهم رعبا ما حد ما حد يحوم حولهم ومن كرامات الله لهم انهم بقوا هذه مدة ثلاث مئة سنة وتسع سنين ولم يتغير منهم طفر ولا شعر ولا غير مع ان عاد ان الاصرار تطول والشعور تطول لكن هؤلاء لم تطل اصرارهم ولا شعورهم وبقوا كانما ناموا في الامر ولهذا قال الله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم في هذا النوم قالوا لبثنا يوما او بعض <تصفيق> وانما قالوا ذلك لانهم لم يتغيروا منهم شيء واما ما ذكر بعض الناس انهم قالت اظفارهم وشرورهم فهذا خطا لانهم لو كان كذلك لعرفوا انهم بقوا مده طويله ولكنهم لم يتغيروا ومن كرامات الله لهم ان الله اغفاهم على هذه النومه حتى ابدر الله ملكهم الظالم لملك صادق لما استيقظوا بعثوا واحدا منهم الى البلده ياتي بطعام لهم وكان معهم نقود سابقه من النقود التي لها ثلاثمئه سنه في السنين فلما جاءوا يشترون من البلده ودفعوا النقود تعجب أهل البلد من أين هذه النقود حتى أطرع الله سنة. الناس عليه فهذا من كرامة لهم ويحسن ان أن تجمع هذه الآيات وغيرها وتتأمل ويستخرج ما فيها من كرامة الله يعني من الكرامات الدالة على قصة الله عز وجل وعلى انهم سبحانه وتعالى اقرب الخلق اذا تعبد الانسان له بما يرضى اعطاه الله تعالى ما يرضى اللهم سبحان الله سبحان الله اللهم لا مانع لما اعطى ولا معطي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 باب كرامات الأولياء وفضلهم ثم فتر المؤلف هذا الباب بهذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذين امنوا وكانوا يعتقون وتقدم الكلام على أولهم وأن الله تعالى بين أن أولياءه هم المؤمنون المتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذين امنوا وكانوا يتقون وقد أخذ الاسلام الإسلام المنتمية رحمه الله من هذه الآية عبارة, عبارة قال فيها من كان مؤمنا تقيا كان لله ولياً فيقول عز وجل إن هؤلاء الاولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم فيما يستقبل من أمرهم ولا هم يحزنون على ما مضى من أمرهم لأنهم ادركوا معنى الحياة الدنيا. فعملوا عملا صالحا وآمنوا بالله والصدق بالله وستقوه. فصاروا من أولياء. ثم قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخره البشرى يعني البشاره في الحياة الدنيا وفي الاخره والبشاره في الحياة الدنيا أنواع أنواع فمنها الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له يعني يرى في المنام ما يصف أو يرى, أو يرى له أحد من أهل الصلاة ما يصف مثل أن يرى أنه يبشر الجنة أو, أن أو يرى أحد من الناس أنه من أهل الجنة وما ما أشبه ذلك أو يرى على هيئة صالحة المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رؤية يراها الرجل أو ترالى قال تلك, تلك عاجل بشر المؤمن ومنها أن النسان يصر بالطاعه ويفرح بها وتكون قره عين فإن هذا يدل على أنه من أولياء الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنة وساءته سيئته فذلك المؤمن فإذا رايت من نفسك أن صدرك ينشرف في الطاعة وأنه يضيق بالمعصيه فهذه بشرى بشرى لك أنك من عباد الله المؤمن وأوليائه المتقين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قره عيني الصلاه ومن ذلك أيضا أن أهل الخير يثنون عليك ويحبونه ويذكرونه بالخير فإذا رأيت أن أهل الخير يحبونك ويثنون عليك بالخير هذه بشرة بشرة للإنساء أنه يثنى عليه من أهل الخير ولا عبرك بثناء أهل الشر أو قدفه لأنهم لا ميزان لهم ولا يتقبل شهادة عند الله لكن أهل الخير إذا رأيت أنهم مبتلسون عليك وأنهم يذكرونك بالخير ويقربون منك ويتجهون إليك فهذه بشره من الله لك ومنها من أبوشة في حياه الدنيا ما يبشر به العبد عند فراق الدنيا حيث ستنزل عليهم الملائكة، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشر بالجنة التي كنتم أعدها. نحن أولياءكم في هذا الدنيا وفي الآخرة لهذا الدنيا. ولقٌ فيها ما تشاءونفسكم، ولقٌ فيها ما تستعون نذرا من غفور الرحيم. ومن البشرة أيضا أن الإنسان يبشر عند موته ببشرة أخرى. فيقال لنفسه اخرجي ايتها النفس الطيبه كانت الجسد الطيب اخرجي الى الله ورضوان فتفرح وتسر ومن ذلك ايضا البشاره في القبر فان الانسان اذا سئل عن ربه ودينه ونبيه واجاب بالحق نادم مناد من السماء ان صدق عبدي فاسقوا من الجنه والبسوه من الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه ومنها ايضا البشارات في الحشر فتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون فالمهم ان أولياء الله لهم البشره في الحياه الدنيا وفي الاخره نسال الله ان يجعلنا واياكم منهم لا تبدل لكلمات الله ذلك هو الفوز ذلك الفوز العظيم يعني لا أحد يبدل كلمات الله لا أحد يبدل كلمات الله تعالى أما الكونية فلا يستطيع أحد أن يبدلها، وأما الشرعية فقد يحرف أهل الباطل، كما فعل اليهود والنصارى في كتبهم حرفوها وبدلوها وغيروها وأما الكلمات الكونية فلا أحد يبدلها، لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم واللهم أفر والله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كرامات الأولياء وفضلهم عن عبد الرحمن بن ابيبه بن الصديق رضي الله عنهما ان اصحاب الصفه كانوا اناسا فقراء وأن, وان النبي صلى الله عليه وسلم قال مره من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام اربعه فليذهب بخامس بثالث او كما قال وان ابا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثه وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشره وان ابا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله قالت امراته ما حبسك عن اضيافك قال أو عشيتهم قالت أبوا حتى تجيء وقد عرضوا عليهم قال فذهبت أنا فاختبأ، فقال يا أنفر فجدع وسب، وقال كلوا هنيئا والله لا أطعمه أبدا قال ويم الله ما كنا نأخو من لقمة إلا ربا من أسلها أكثر منها حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر فقال لمرأته يا أخت بني فراس ما هذا قالت لا وقرت عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات فأكل, فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان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 فقال يا أخت بني فراس ما هذا فقالت وقل عيني إنها الآن أكثر منها قبل أن أكل فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها وفي رواية أن بكر قال لعبد الرحمن دونك أضيافك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 فإنه إن جاء ولم تطعموا لنوقين منه فأدوا فعرفت أنه يجد علي فلما جاء فيحيت عنه فقال ما صنعتم فأخبروا فقال يا عبد الرحمن فسكت ثم قال يا عبد الرحمن فسكت فقال يا غنفر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت فخرجت فقلت سل اضيافك فقالوا صدق اتانا به فقال إنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه فقال ويلكم ما لكم لا تقبلون عن آخراتكم هات طعامك فجاء به فوضع يده فقال بسم الله الأولى من الشيطان فأكلوا وأكلوا متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصه في باب كرامة الاولياء التي رواها أنا عما حصل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أن أن قوماً من المهاجرين كانوا يأتون إلى المدينة وهم فقراء ليس عليهم إلا ثياب وليس عندهم شيء وكان في المسجد صفه يحياءون إليه ثم يسر الله لهم من يحملهم معهم إلى بيته ويطعمهم وفي ذات ليلة قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده طعام اثنين فلاثة في ثالث ومن كان عنده طعام اربعه فلاثة في خامس وهكذا أي أمر أصحابه أن, أن يحملوا معهم أصحاب الصفة ليطعموا, ليطعموا وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ذهب بعشره عليه الصلاة والسلام وذهب أبو بكر بأربعة وذهب الناس بعضهم بثلاثة وبعضهم باربع حسب حاله أبو بكر رضي الله عنه ذهب بأضياف الى إلى بيته وأوصى ابنه عبد الرحمن أن يقوم بضيافته وانطلق هو إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأنه رضي الله عنه كان أشد الناس لصوقا بالرسول صلى الله عليه وسلم يكون معه جائب فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعشى عنده ثم رجع إلى اهله وقد مضى شيء من الليل فسألهم أطعمتم أضيافكم قالوا لا فظن أنهم هم الذين تأخروا عن أضيافهم حتى يأتي أبو بقر فجعل يسوف ويجدع ويجد ويجد ويجد يعني مناه مشتد في سبقه ونادى ابنه عبد الرحمن جاء عبد الرحمن فلم يجب خوفا منه لأنه رضي الله عنه كان شديدا على اهله في تأديبه فلم يجب خوفا من أن يتكلم عليه أو ان يضربه أو ما اشبه ذلك حتى اقدم عليه أنه إذا كان يسمعه فليجب فأجابه فقال له من عليه لماذا أخرتم قالوا, فسأله قالوا نعم قالوا نعم قالوا نعم قالوا نعم قالوا نعم قالوا نعم قالوا نعم قالوا نعم قالوا الله قالوا نعم قالوا والله ما نعم قالوا نعم قالوا نعم قالوا نعم قالوا نعم قالوا نعم قالوا نعم قالوا فصار عندنا الآن قسمة قسمها قسم أبي بكر رضي الله عنه أن لا يأكل وقسم الأضياف أن لا يأكل فأيهم أولى أن نبر بقسم أبي بكر ولا يأكل أضياف أو بقسم الأضياف ولا ويأكلون الثاني اولى فقال رضي الله عنه إنما ذلك من الشيطان يعني كونه يحلف أن لا يأكل هذا من الشيطان ثم اكل واكل الاطياف لكن الكرامه التي حصلت ان الواحد منهم اذا اخذ لقمه من الاناء ارتفع له، صار بدل اللقمة ابطر منه في نفس الاناء من اين جاء هذا من الله عز وجل كرامه دار البابا رضي الله عنه وهو افضل أولياء هذه الامه على الاطلاق لأنه خير هذه الامه ثم انتهوا فبقي في الاناء اكثر مما كان فيه من قبل فاخذه ابو بكر وذهب به الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم اليه اقواما فاكل وانما حمله ابو بكر ليريه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكيف كان, هذه كان هذا الأمر من عند الله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيقول الشاهد من هذا الحديث هذه الفرامة لولي من أولياء الله وهو أبو بكر رضي الله عنه ونحن نشهد أنه ولي من أولياء الله وانه أفضل اولياء الله على الاطلاق ماعد النبيين والمرسلين لأنهم هو رضي الله عنه من الصديقين في المرتبه الثانية من صالح الامم قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهو رضي الله عنه أفضل الصديقين منذ خلق الله آدم إلى يوم الثياء وهو من أولياء الله وهذه من كرماته رضي الله عنه وفي الحديث فوائد كثيرة نأتي إن شاء الله إلى بعضها في الجسر القادم والله موفق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يكفي أمتي أحد فإنه عمر رواه البخاري ورواه مسلم من رواية عائشة وفي روايته ما قال ابن محدثون بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن المؤلف رحمه الله ساق رصة أبي بكر مع أذياكه وما فيها من حرامه وان ابا بكر رضي الله عنه لما قدم الطعام لياكله هو واطيافه صار كل واحد لا ياخذ لقمه الا ربى الطعام من تحت الذي اخذ حتى انصرفوا وكان الذي في الجفنه اكثر مما كان فيها من قبل ووعدنا اننا نتكلم على ما تيسر من فوائده ذكرنا في الأمس أن فيه دليلا على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأنه من أولياء الله وذكرنا أن أبا بكر هو أفضل أولياء الله بعد النبيين لأن أبا بكر من الصديقين الذين هم في المرتبة الثانية من أصناف الذين أنعم الله عليهم. النبيون والصديقون والشهداء والصالحون ومن فوائده ان الانسان اذا غضب لسبب يغضب الغضب فانه لا يلام عليك لان بابكر غضب رضي الله عنه فسب وجدع وحتى إن ابنه عبد الرحمن اختفى منه خوفا منه وجعل يناديه ويقول يا والغنفر الغبي الجاهل فهذا دليل على أن الإنسان اذا قضل لسبب يقتضي الغضب فإنه لا يلام عليه ولا يخفش من فضله ولا من مرتبه وفي أيضا أنه لا بأ أن الإنسان يصف ابنه أو من له ولاة عليه الغباوة والجهل إذا فعل فعلا يقتضي أنه غبي جاه وفيه أن أن من عادتنا حتى في القديم أن الضيف والمضيف يحصل منهم الحلف والايمان والله أنت آكل والله ما آكل والله تدخل والله ما تدخل ما أدخل ولكنهم يحلفون بالله يحلفون بالله أما ما يفعله كثير من من اليوم يحلقون بالطلاق فهذا غلط كثير من الباكيه اذا نزل به ضيف وخاف الضيف ان صاحب البيت يذبح له ذبيحه قال ترى علي الطلاق وعلي الحرام وامراتي كامي والعياذ بالله ان ذبحت ذي ذبيحه حرام ما يجوز من كان حالفا فليحلف في من بالله في او يصف فهذا لا لا يصح اما الحلف بالله فهذا قد جرت به العاده قديمه وهو من عادات الناس العرب وشيء ومع هذا فالافضل انك اذا حلفت على انسان ان تقرنها بكلمه ان شاء الله تقول والله ان شاء الله لانك اذا قلت والله ان شاء الله استفدت فائدتين عظيمتين, عظيمتين. الفائدة الأولى أن الله يصدر لك الأمر والفائدة الثانية أنه إذا لم يتيسر لم يكن عليك فطار فقر اليمين فدائماً بقول إن شاء الله حتى تتمنى الحمس وحتى يصدر لك الأمر ألم يأتيكم نبأ سليمان عليه الصلاة والسلام سليمان نبي الله قال يوم من الايام قال والله لاطوفن الليله على تسعين امراه تلد كل واحده منهن غلاما يقاتل في سبيل الله يعني جامع تسعين امراه كل امراه تلد غلاما يقاتل في سبيل الله شوف الانبياء حبهم للقتال تمنى ان يرسل هذا العدد الكبير من الاولاد ليقاتلوا في سبيل الله ما كان يعينه على التجارة على الكراهه على الدنيا لا يقاتلون في سبيل الله فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله لانه جاذب عادل لكن وما تشاؤون الا ان يشاء الله جامع في امرأة في تلك الليلة وقد اعطاه الله قوة فما الذي حصل ولدت واحدة منهن نصف إنسان نصف إنسان مشلوك سبحان الله العظيم آية من آيات الله ليريها الله عز وجل أن الأمر بيد الله عز وجل قال نبينا محمد صلى الله وسلم عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحدث ولقاتلوا في سبيل الله يعني لو قال ان شاء الله سهل لهم حصل والنبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه قريش قالوا حدثنا عن قوم كانوا في الزمن الاول خرجوا من بلادهم وكانوا في غار او قالوا حدثنا عن ذي القرنين قال غدا احدثكم والنبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم من قصته ولا يدرس لانه لا ادرسها ولا هناك تواريخ موثوقه قال غدا واخبرهم جاء الغد ما نزل عليه الوحي لان الرسول ظن ان الوحي بينزل بالليل ما نزل الوحي اليوم الثاني ما نزل الثالث الرابع الخامس بقي خمسة عشر يوم ما نزل اجر واحد وهذا سيكون شديدا على الله عليه وسلم، والسلام لأنه وعد قريش أعداؤه ان يخبرهم غد في الغد ولم يخبرهم فانزل الله القصه وقيل له ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله فالامر بيد الله لهذا نقول إذا أردت أن تحقق أي على نفسك على اولادك على ضيفك على أي إنسان اقرن ذلك بكلمة إن شاء الله لتحصل على هاتين الفائدتين وهما التيسير ان الله يسر الأمر ويعطيك ما حرفت عليه والثاني أنه لو أخلفت الأمور فإنه لا كفاره عليها بسم الله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث في باب كرامات الأولياء عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر رواه البخاري نريد أن نكمل الكلام على حديث ببقر رضي الله عنه سابق مع الزياف ذكرنا أنه رضي الله عنه اقسم أن لا يأكل ثم أقدم الأضياف أن لا يأكلوا فلما رأوا مقسموا أكل ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه فإنه يكفل عن يمينه ويفعل ما هو خير وهذا قد دل عليه الحديث صريحا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، فقال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين أو قال إلا كفرت عن يمين الذي هو خير فإذا حلفت الا تكلم فلانا مثلا فالافضل ان تحنف تكف اليمينك وتكلمه واذا صار بينك وبينه شيء فقلت والله ما اقف عليه البيت ولا ازور قلنا له زر زره وكف اليمين ما لكم في ذلك اثم وكذلك إذا حلف الانسان على ولدك إن فعل شيئا ألا اكلمك ففعل الولد شيئا فاليكلم واليكفر عن يمينه المهم أنك إذا حلفت على شيء ثم رأيت أن الخير في عدم وفائك باليمين فلا تفي بيمينك وكف عنك ومن فوائده من فوائد الحديث أن الإنسان إذا حلف على شخص يريد إكرامه ثم لم يفعل فإنه لا لا لا لا كفرت عليه لأن أبي بكر رضي الله عنه لم يكف على يمينه يعني لم يقل أنه كفر. هكذا استدل بعض العلماء بهذا الحديث لكنه استدلال ضعيف لأن حديث هذا ليس فيه أنه كفر ولا أنه لم يكفر فهو إذن محتمل أن يكون كفر ولم يذكر ومحتمل أن يكون لم يكفر لكن عندنا نصوص بينه واضحة على أن من حنث في يمينه فعليه الكفارة سواء كان الثنث من فعله أو من فعل غيره وعلى هذا فنقول إذا حلفت على شخص إكراماً له ولم يفعل فعليك الكفارة مثال ذلك وقفت أنت وشخص عند الباب في دعوة دعاكما دعاكم إليها صاحب البيت ففتح الباب فقال لك أدخل قلت والله ما أدخل. والله تدخل انت, أنت قال لا أتهم فهنا نقول اذا, إذا دخل فإنك تكفر عن يمينك وإن كان حلفك من أجل الإكرام لكنك حنث فإذا حنثت في يمينك فعليك الكفارة سواء كان ذلك إكراما أو, او حنثا أو غير ذلك فإذا قال قائل أبو بكر رضي الله عنه هو الذي حلف أولا وكان على الضيوف أن يبروا بيمين ولكنهم حلفوا فإذا حلفوا اثنان أحدهما يقول كذا والثاني يقول كذا فأيهما أولى قلنا الأولى أن يكون الذي حلف الأول هو الذي تبر يمين لأنه أسبق. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بابرار القسم فعلى هذا فيكون الثاني هو الذي حصل منه نوع الخطا فاذا قلت والله لا تفعلن كذا فقلت انت والله لا افعل فايهما الذي يفترض يمنعنا الاول والثاني الاول لانه الذي حلف اولا لكن ابا بكر رضي الله عنه من تواضعه اكل من اجل اكرام الضيوف وفي حديث ابي بكر رضي الله عنه من الفوائد أن ان الانسان ينبغي له ان يكرم الضيف بل اكرام الضيف من من تمام الايمان بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه وحق الضيافه الواجب يوم وليله وثلاثه ايام سنه وما زل على ذلك فهو امر مباح لكن الواجب يوم وليله وقد قيل بعض العلماء هذا بما إذا كان البلد ليس فيها مطاعم اما إذا كان فيها مطاعم فلا يجب عليك تقول له اذهب الى المطعم <تصفيق> لكن تعينهم لما من الفلوس والصحيح في هذه مثل أن الناس يختلفون من الناس اي من الضيوف من يرى أن ذهابه إلى المطعم فيه إهانة فهذا لا بد أن تضيفه في بيتك ومنهم من الامر عنده سواء، فهنا لا حرج عليك أن تقول يا أخي هذه دراهم اذهب إلى المطعم الكلاه كذلك أيضاً إذا كانت الولد فيها فنادق فإنه في هذه الحال لو قيل بأنه لا يجب كما قاله بعض اهل العلم لكان له وجد أن الفندق يأتي إليه الشريك والوضيع وكل لكن لا شك أن الإنسان إذا قصده واتى إلى بيته وقال أن ضيفك أن الاولى أن تضيفه إلا أن يكون عليك في ذلك ضرر او توقيت مصالح اهم فلكل مقام مقال والله موفق هذا تكلمنا عليه بالامس وقلنا ان هذا غلط من كان حالفا فليحلف بالله او ليصبح اما الحلف بالطلاق فهو غلط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 لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر رواه البخاري ورواه مسلم من رواية عائشة وفي روايته ما قال ابن وهد محدثون أي ملهمون ورواه مسلم من رواية عائشة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 فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعده فقال أما إذ نشثنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية قال سعد أما والله لأدعو أن بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعه فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد قال عبد الملك بن عمير قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن ثمرة فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه لا يتعرض للجوال في الطرق فيمزهن متفق عليه سبق لنا ما يتعلق بقضية يا بي الصديق رضي الله عنه فيما أسرمه الله به من الكرامة ثم سن المؤلف رحمه الله بحديث ابي هريره في كرامة لأمير المبين عمر من الخطاب رضي الله عنه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في كأ ما كان قبلكم محدثون يعني ملهمون للصواب يقولون قولا فيكون موافقا للحق وهذا من كرامة الله للأفر أن الإنسان إذا قال قول أو أفتى بفتوى أو حكم بحكم تبين له بعد ذلك أنه مطابق للحق فعمر رضي الله عنه من أشد الناس توفيقا للحق كما سيدي إن شاء الله تعالى فيما يذكر المؤلف من امثله لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن يكن فيكم محدثون فعمر يعني ان كان فيكم محدثون فأمر ويحتمل قوله ان يكن فيكم انه خطاب لقوم مجتمعين ليس بهم ابو بكر ويحتمل انه خطاب للامه كلها ومن ضمنهم ابو بكر رضي الله عنه فان كان الاول فلا اشكال وان كان الثاني فقد يقول قائل كيف يقول عمر ملهما وأبو بكر ليس كذلك فيقال إن أبا بكر رضي الله عنه يوفق للصواب بدون إلهام بمعنى أنه رضي الله عنه من ذات نفسه بتوفيق الله عز وجل يوفق للصواب ويدل على هذا قده مسائل يعني يدل على أن أبا بكر أشد توفيقا للصواب من عمر قده مسائل أولا في صلح الحديبيه لما اشترطت اشترط قريش على النبي صلى الله عليه وسلم شروطا يبدو أنها تقيلا عظيما عمل عمر رضي الله عنه على إطاله وجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام يراجعه في ذلك ويقول